وَيَصْنَعُ الْ الفُلْلكَ وَكَُّمَا مَوَّى عَلَيْهِ مَلَ أُمِّ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْه قَالَ إِا تَسْخَروا مِنا فَإِنا نَصْخَر مِنكُم قلَ إِنا تَسْخَروا مِن فَإَِّا نَسْخَرُ مِنْكُمكَمَا تَسْخَرون فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابِي يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مُجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرِقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَا آكِلِي وَيَا سَمَاءُ اقْضِي وَاضْطَلِ الْمَاءَ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَى عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ